الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده ة رسل ونطقت ب وأبطعت وجل وما أوتوا الكتب الكتابة بعد بغيا بينهم عنه عز عند العلم اختلف الدين إن الدين عند الله الذين إلا من ارضاه الله الله الله جاءهم الحق الذي الإسلام إلا ما ومن يكفر بايات الله ف إ ن الله سريع الحساب هذا ا ل إ س ل ا م كان دين جميع ا ل أ ن ب ي ا ء ف ا ل أ ن ب ي ا ء أ ب ن ا ء علات اي أ ب ن ا ء دين واحد من حيث ا ل أ ص و ل ولكن يختلفون في تفاصيل الشرائع ولكن جميع ا ل أ ن ب ي ا ء ج ا ء و ا ببيان ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة وهو قول الله تعالى الذي ج ا ء به ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في ا ل أ ر ض فانظروا كيف كان ع ا ق ب ة المكذبين أ ر س ل الله الرسل ببيان أ ن العباده لله وحده وبيان أ ن غيره لا يستحق ا ل ع ب ا د ة لو أ ن قلنا للناس اعبدوا الله وعبدوه ولكنهم عبدوا غيره لكان هذا من الشرك الذي نهت عنه الرسل ل أ ن الله جل وعلا قال فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ا ل إ ي م ا ن بالله قد يكون معه الشرك وما يؤمن أ ك ث ر ه م بالله إ ل ا وهم مشركون عبدوا الله وعبدوا غيره وهذه هي م ش ك ل ة ا ل أ م ة ا ل أ ن ب ي ا ء جميعا صادروا المجتمعات وغيروا المعتقدات و أ ص ل ح و ا المفاهيم والتصورات ولكن ب ح ك م ة و ر ح م ة لم يحملوا على أ ح د س ل ا ح ه ولم يفجروا ولم ي ق ت ر و ا الناس لكنهم م ر ف ض ا ل ب ا ط ل وما ت ع ا ي ش م ع ه جميعهم هكذا ولذلك أ و ذ و ا يقولين التوحيد لا أ ن ف ق و ا في الله ده توحيد. لكن ا س ت ف ا م ت ا وخلوا شيوخكم فماذا خلت هذا ما توحيد فهما و ل ت م س ك ف يقول الله, الله, الله, الله لك ان تتعامل شيخنا ي س مع الله و ل ع ن د م ش ك ل ة لك ن ع ن د ه ع ب ا د ا ت ي ط ل م ه الله غ ي ر ا ل ولكن ذ ل م ض ر و ر ة ا ل ت و ح ي د ان تتعامل ك ه وان لا ت ؤ م ن ب ه الله وان ا ت ت ا انجادا ان حسن أن تكفر يمكن بها اي الرجل يكون صالح نقول نؤمن به وليا لله ولا نؤمن به الها ولا ربا نحن ما اتخذناهم آ ل ه ة وما عبدناهم والصواب أ ن ما يفعلونه تجاههم من التحديث و ا ل إ ج ل ا ل والتعظيم يجعلهم في م ص ا ف ا ل آ ل ه ة و إ ن لم ي ص ر ح و ا بانهم الهه لا ي و م ا ل ل ما قال شيخي إ ل ه حقا ل م ف ر د ه لكن تتعامل مع شيخه كيف اول ش ي ج يمضي ي النعام ويبرق في الواقع يبرق ا س ع د ي د ويعبده وفينا مهندسين ودكاتره م ن ن د ودكاتر س ي لكن لماذا و ا يجب ان نتحدث عن المسؤوليه ب ل التي م القلم ا نتحدث إنك عنها ونحن نتحدث عنها ونحن نتحدث عنها ا ل ع ق ي د ة دي عقيدة ف ا س د ة الرسل جاءوا بالتوحيد الخالق ما في ن ب النبي و ا يحنفزونه ح ن ك ا وما في النبي ا ط ياتي ر و مننا ي أ النبي يوم ا ل ق ي ا م ة وليس معهم احد في ارض يدعو الناس أ س ل و ب جميل ودعوه ط ي ب ة وكلام ا ل ر س ي ل لكن الناس من قتة ا ل ب ي ل جهلة و م ت ع ل ق ي ن بهذه الاشياء ب ا ل أ و ه ا م و ط ا ل ق ي ن يتعلقون ب ا ل أ و ه ا م التوحيد بين الرسل التوحيد بين ل الرسل ل بين الحمد لله رب العالمين ربنا ابناء قلوب ربع ه قلوب الناس اول ما قول التوحيد ب ح ي ه ينبت ا السلم في التوحيد وحالك ب ج ن و ل هل ا ينبت في التوحيد وحالك بجنون و هل ينبت في, انت مين لو؟ دين. انت مين لو هاي في التوحيد و حالك ب ج ن و ل هل ق و ينبت م ي التوحيد حالك م ج ن و ق و ل لك ن ا ي منه ي منه التوحيد اعظم التوحيد ارتبط للسلفيين لكنه لجميع المسلمين وينبغي كل مسلم ا يدعو الى التوحيد يجب عليه وينزموا لرد النظر على انس منتمين النور انت مسلم اي انشقوا في الله ولتغيروا مع الله فلا تدفعوا ض ر ويصرفوا يدفعوا في هذا الكون ي ف ع ل و ا شيء ما فيزيغ انسان حتى يعني ا ل ح د ي ث حديث ا ل ن ب ي ا ل ن ب ي ع ل ي ه ا ل م س ل م ي ج ا ل م س ل ي ج ل هذا ا ل م س ل ي ج ل هذا ا ل م س يجعل ه ا ل م س ل ي ع ل ه ا ل م س ل م يجعل ه ا ل م س ل م ع ل هذا ا ل م س ل يجعل هذا أ ل م س ل م ي ل هذا المسلم يجعل هذا ا ل ل م يجعل هذا المسلم يجعل ا ل م س ل م يجعل هذا ا ل م س ي ا ل ح س يجعل هذا المسلم يجعل ه ا ل م س ل م ي ع ل هذا المسلم يجعل ه ا ا ل م د ل م يجعل هذا ل م س ل م يجعل ه ا ل ل ه يجعل ا ل م س ي ج ع هذا ل س ل م ا ل م س ل يجعل ا ل م س ل ا المسلم هذا المسلم ي ر ع ل ى ذ ا المسلم ي ع ذ ا ا ل س ل ي ج ا ل م س ل ي ا م س ل يجد إ ذ ا س أ ل ت ا ل ا ل ك ا لكن أ خ و ا ن ن ا تمسكوا بالحديثه بس أ ي وحده ا اي جانب و ل و إذا س أ ل ت ف ا أ ل ا ف ك ا ر والاكثر بوك والجوط بوك ب ي ا ل حديث ا ل م ا ن ف و ل ه لما بطلت يا ع ا ئ ش ل جنبيه ا تقول لك لا خ يمكنك سيطان يقول ل ا سالتها ل م ش ا ل و ا ل ك ا ل ي ط ا ن جادا اليك إ ذ ا س أ ل ت ف ا س أ ل الله و إ ذ ا استعنت ف ا س ت ع م بالله م ح ي د الخالص دين جميع ا ل أ ن ب ي ا ء كلهم جاء ب ا ل إ س ل ا م و ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م أ ف ض ل ش ر ع ه دين النبي ا ل ص ا ر ع ا ل ع ث م ا ن هو دين رب العالمين وشرعه وهو ا ل ق د ي م وسيد ا ل أ د ي ا ن هو دين آ د م والملائكه قبله هو دين نوح صاحب ا ل ص و ف ا ن وله للاسلام دعا هو النبي وصالحه وكلاهما للدين المعتقدان و د ه اتى لوط وصاحب مدين وكلاهما للدين المعتقدان هو دين إ ب ر ا ه ي م وابنيه معا وبه نجا من ل ف ح ة النيران وبه حمى الله الذبيح من البلا لما فداه ب أ ف ض ل القربان هو دين يعقوب النبي ويونس وكلاهما في الله م ف ت د ي ا ن هو دين داود الخليفه وابنه وبه أ ذ ن له ملوك الجانب هو ز ي ن يحيى مع أ ب ي ه و أ م ه نعم الصبي و ح ب ذ ا ل ش ي خ ا ن وله دعا عيسى بن مريم قومه لم يدعهم ل ع ب ا د ة السلمان والله أ ن ط ق ه صبيا بالهدى في المهد ي ثم سمى على ا ل أ ق ر ا ن وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منبر ا ل ق ر آ ن صلى الله عليه وسلم الطيب الذاك الذي لم يجتمع يوما على س ل ن له أ ب و ا ن الطاهر النسواني والود الذي من ظهره الزهراء و ا ل ح س ن ا ن و أ و ل و ا ل ن ب و ة والهدى ما منهم أ ح د يهودي ولا ن ص ا ن ي بل مسلمون ومؤمنون بربهم حلفاء في ا ل إ د غ ا ل و ا ل إ ع ل ا ن و ل ش ر ع ة ا ل إ س ل ا م خمس عقائد الله أ ن ط ق ن ي بها وهداني لا ا ل إ س ل ا م في حاجات د خ ي ل ة على هذا ا ل إ س ل ا م ا ل إ س ل ا م يقوم على ق ا ع د ة ا ل ع ب و د ي ة أ ن ا بديت من اللاحقه لو أ ن نبيا من ا ل أ ن ب ي ا ء عبده قوم من دون الله ك ف ر ا ل أ و ل ي ا ه الصالحين و ا ل ش و س النبي قوم يعبدوه لماذا كفر الله النصارى قدسوا وعظموا عيسى عليه السلام ومن ا ل ع ب و د ي ة رفعوه إ ل ى م ص ا ت ا ل ر ب و ب ي ة و ا ل أ ل و ه ي ة والله يقول في التنزيل لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله و ل ل م ل ا ئ ك ة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر ف س ي ح ش و ه م إ ل ي ه جميعا كان بيجي حتى الناسة المارسية الناسة السودان والنتيق السلام وما في مقارنة النصارة وفاصل النصارة وفاصل من من من بيجي عيسى في عيسى في عيسى أجل عيسى عيسى عيسى حتى أجل أجل عليك وريري فوق فوق في ع ق ي د ة فاسده اعتقدوها في نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء ورسول من أ و ل ي العزم من الرسل إ خ و ا ن ن ا م ش ك ل ة المسلمين ا ل ك ب ي ر ة جدا عندهم فساد التطورات والمفاهيم والمعتقدات و أ ي ن م ا و ج د فساد في ا ل ع ق ي د ة سيوجد فساد في ا ل أ خ ل ا ق أ ي ن ما عندهم ع ق ي د ة أ م ش ي ح انا زميلك قال لك انا ما ببك وضريح وزوج يصير تراب ويطوف ب و ي و ي س ي ويخليك في بناتك ا ا ل ج ب وفي أ و ل ا د ك مسرحين كيف كيف وعميه ا ر ي م ا ت ويقول لك أ ع م ل ا ل ج ب س ي في راسك قال لي يا زوج احنا في بطنك عندنا في وغي قال اعمل البنت ذ ر ا ت ة ديني ي ح خ ذ ه ا زيه بالضرس قال اعمل البنت ذ ر ا ت ة د ا ر ة ف ي س ل س ة وما انت ما عندك رافتك قال رافتك اكلمك انا ف ه م ي في ناس ب ن م ش و حمد النيل ت ف ا خ م و ع ن د ا ل ع ق ي د ة ولا ح ا ج ة لكن في بنات وفي اختلاط ده ما م ع ا ل ع ق ي د ة فازه لازم ي و ق في ه ا خ ل ا ق ف ا ز ة ي خ ب ز ه عنده دين و ع ق ي د ة ص ح ي ح ة ليمسك القبور عندها آ د ا ه ا ل إ س ل ا م ا ل إ س ل ا م الصحيح ليس كل من ادعى ا ل إ س ل ا م هو على ا ل إ س ل ا م الصحيح في ا ل إ س ل ا م الصحيح للقبور آ د ا ه لما من آ د ا ب القبور من آ د ا ب القبور أ ن تسلم على الموتى و أ ن تترحم ع ل ي ه و أ ن تتذكر ا ل آ خ ر ة أ م ا تمشي تربص تربص عليك د د ده آداب ي ما من ا ب و وفقول ر بما خ ش و ا من د اداب ب والله ي ل ق القبور ر م م ن ع ده في ا ل ش لا تقلقوا منه ا ل آ ن لا تقلقوا ي ن ب ا منه و ل ل ي ك أسمع ا لا د ن تقلقوا ب ي ك ح د ي ق ولكن لا تقلقوا انت منه ولكن لا تقلقوا منه و ل ي ن في لا تقلقوا ي ج منه ل أ ن ك أردت لا ي ه ما تريد يقول ان ل ل ه تتعلموا ا شوفوا ل ي الأساسية ش ان تكونوا ا قد ه لم ترددوا لنا م كنا نعرفه من دون ف ي ج د المعتقدات في ا ل ا ل ف ي ة ا ل ث ا ل ث ة في ا ل ا ل ف ي ة ا ل ث ا ل ث ة في و ث ن ي ة في بلادنا و ث ن ي ة ا ل و ث ن ي ة ل ي ا ل يعني زول يجيب له ح ج ة وجنحته يقول دلال ب ا ل و ث ن ي ة إ ذ ا كان رسولنا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول اللهم لا تجعل قبري قبري و ث ن ا يعبر اطمئنوا خفه وسلموا لا تمرد لانه سلم دعا الله المميزه اتاكد ربنا بقي ا ن ا س ا س ت ج ا ب ة لدعائه أ ن ي م ن ع ا ل ن ا س من التبرس والتمسح والتواصل يا حي خدا ما راضح قال ده س تستخدوا ل لا ا م قبري ع ي ده ا ع ي ده يعني ا ي يعني ا ي ده يعني ا ي د ا ي ه انا ايه ده انا ايه ده انا ي ده انا ا ي د انا ايه ده ا ن ه ده انا س ي د ا ن ي ا ن م ايه ده انا ا ي ن ا ايه ده ا ا ي ه ده انا ايه ده انا ي ه ا ن ي ه ده ا ا ايه د انا ا ي و ده انا ا ي ي ه ده ا ن ي ه د ن ي ه د انا ي ه ده انا ايه ده انا ا ل م و ض و ع ل ايه ا ن ي ه ده ا ا ايه د انا ايه د انا ا ن ا ايه ده ن ا ايه ده ا ن ه ده انا ايه ده انا ايه ده انا ا ل ه ده انا ايه ده ا لا يوجد افضل ولا اجل من قبره عليه ا ل ص ل ا ة و ا ل ص ل ا م لكن هو قال دفاعا عن التوحيد وتصحيحا للعقيده وحفاظا لجناب التوحيد قال لا تتخذوا س قبري عيدا وصلوا علي ان صلاتكم تبلغني حيث كنتم يعني يجي ق ولكن يجب ذ ن ت ا ل خ ب و ر ق ا ل له ي ما تعرفه انت عارف السبب شون تعظيم ا ل خ ب و ر في بلاد المسلمين السبب فيه أنا والله أنا فيه. ما في ا ل ا ب و ه لا ت م ا ت و ا بشروط الجوال والله لا يجوز والله حرام أ ق س م ت بالله、من. الذي لا إ ل ه إ ل ا هو أ ن هذا حرام حرمه رسولنا عليه الصلاه والسلام شوفوا الادق قائد انت لمن تجي هنا تسمع الكلام ذا الادق قائد انت قلت الرسول عليه الصلاه والسلام ذا الكلام ذا انزلوا بعبد ا ل ج ا ع ي اطلق ب ا ر ا ح ة و ي ق و ل ذا الناس ج ل ا ل ي ب و ن غفير ة وعندون ه د دغون و ج ل ا ل ي ب ا ل سلبيه كلام كيف رايك و ش م ي ل الدغون و ا ل ج ن ا ل ي ب ي ر ة خ ل ي ه ا كلام ه ادق ا ع د ة أ ي ح ا ج د ي حسن ب د ا م ا تخيل وصولك ر ا ر س و ل م ع ا م كاي عمل ونمحي عمل انا شعرت عجيب ت المقابل ج و ت خ ي ل دير و ا ا ن ل ص ح ا ب ة وصودا ا ل ح ا ب ة ا ل ل ر س و ب ت ب ن ا لك مصدر ا ت انا م ع ج ب ا ط ل ا خ ت ف ا ه ج ب ا ط ل معنا ما اصبح فماذا بعد الحق إ ل ا سلوك الا الضرائب يجد <تصفيق> الناس في ن و ب ة و ا ل ن و ب ة س خ ن ة والضريب شديد والناس يعملوا ي س ل و ه ي ت م ا ي ل ه غمد عينك وتخيل الرسول معه يتمايل ه ت ق و ل لا و ق ا ر ه لا يسمح لهم دينه لا يسمح لهم لا يمكن أ ن يعبد الله ب ا ل ل ه و ذ ر الذين اتخذوا دينهم خزوا ولعبا وما كان صلاتهم عند البيت إ ل ا م ك ا ء وقصديه فالصفاتين والصفات ذ ر ي ع ب د الله ما هكذا عبد الرسل ربهم وما هكذا عبد ر س و ل ن ا علي ه ا ل ص ل ا ة والسلام ربع وما ع ل ت في الاخرين الاخرين سيئه سيئه مالك بس ب ي غ بس بلو بينك ر س ل علي الصلاه ما ي م ح ي ط ر و ن ان ينحرفوا ا ي ن و ا ا ينحرفوا ان ي ن ح ل ف و ا ان ي ر ف و ا ان ينحرفوا ينحرفوا ان ينحرفوا ان ي ن و ا ان ي ن ح ا ان ينحرفوا ان ي ن ح ر ن ينحرفوا ان ي ن ح ر ف ن ي ن و ا ان ي ن ح ا ان ي ن و ا ا ل ي ن ح و ا ن ي ح ر ف و ا ان ينحرفوا ان ي ل ي ن ا ا ي ن ف ا ن ي ف ا ان ي و ا ان ر و ا ان ي ا ل ن ي ي ع ن ي يا شيخ قلت ا ا ا ا ا ي ا ا ا ا ا ا ا ا ت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ي ا ي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا والله العظيم والله العظيم والله رقم ابعد ي أ ت ي ل س ا ن ي إ ذ ا ع ه ا ل ف و س ر ا ل آ ن تبث غناء ماجنا ليس له ع ل ا ق ة بالمذيع المزعوم يقال فيها ع ل ا ق ة ب ر ي د ة بين اثنين بين مسلم و م س ي ح ي ة أ ح ل ف لي هذا ا ل إ س ل ا م وتحلف ب ا ل م س ي ح ي ة والله المستعان ب س م ن ى ان تكون في ا ل خ ط ب ة عن ا ل إ ع ل ا م يا شيخ ولو المذياع بالقرب منك افتحوه لتسمعوا غناء وليس مزيحا ي قفريدة بين م اسمع مما ة الانتين ليقوا فوقا المسيحية لا تذكروا على فالقالوا للصدور بص ده الله عليه إذا عظيم إنتعرف أنا ولكن ف يقول لك على يد ان ي ت الله ع ل ي م ي ا حبيب ان ل ل ل ه الله ع ل يحب يا ي ب المسلمين ل قال قال قال ه إذا عاد جال جال ده شو ده شو ده. والله يا أخوانا ا ح ق ل ا أن نضحك. أنت نضحك ويحب اصطع ت المسلمين ا بريء من هذه الخرافات هل... هل... بك فبالتالي هذه الوثنيه وثنيه يقذفك القبر ينفع ولا يضع تتعلق بالحجار ي بالحجاج يا اخي كان حجر لحجر في احسن من الحجر ن ط س ب في, في الحجاج الحجر, في الحجر الاسود ك ر ي م ة و و ولا ي في دارتور في الكثنة ن يا ر س فاروق ندى ل شو فاروق الحجر أحسن في من الجنه ة ورسول ابيض ل ق السلسلة الصحيحة الأسود كالسد وانه ت س و د بذنوب بني ادم عمر الخطايا ج ي ق ب ل و ه ي ق ب ا و ن هذا هو ان يكون هذا هو ان ك و ن هذا ت و ن يكون ا هو ان يكون ا هو ا يكون هذا هو ل و ل ه ا ه ن يكون هذا هو ان ي هذا هو ان ي ه ذ ل ه ان يكون هذا هو ا يكون ه ا هو ان ي ك يكون ذ ه ك و ن ذ ا هو ان ي ك و ه يكون ذ ا هو ان يكون ه ا هو ن يكون ا هو يكون ا هو ان ي ا هو ان ي ذ ا هو ان ح ك و ا هو ان ي ك و ا هو ان ي ك و ا ه ان يكون ا هو ان ي ن ا هو ان ي و ن ا هو هو ان ي و ن ا هو ان ي ه ا هو ان ي ك و ا هو ان ي ا ل و ه ه ان يكون هذا و ان ي ذ ا هو ه ي ك ن هذا ن ي ف و ن و ل ك ن تتطلب منك وشك في ح ا ل ك ه وشك في ا ل ق ه و ل ك ن ا ت ت ف و ب م ف ك ولكنك ت ت ا ط ل ب م ن ا وتتطلب منك وتتطلب منك وتتطلب منك وتتطلب منك وتتطلب منك وتتطلب م ر ف و ب ن ا ل و عرف وتتطلب م ن ا وتتطلب منك وتتطلب منك و أ ن ه القاهر فوق عباده و أ ن ه العظيم و أ ن ه الذي يعبد وحده ولا يعبد غيره لما تعلقوا به قال تعالى وما ق د ر ا ل ل ه حق قدره وقال تعالى ما لكم لا تردون لله وقارا وقد نخبر أ ط و ا ر ا ن ت ف ي بهذا القدر ندعو ا ل ل تعالى ان يهدي الجميع وان يردهم إ ل ى ا ل إ س ل ا م ردا ل ج م ي ل ة إ ن ه لذلك و القادر عليه و صلى الله و سلم و بارك و انعم على عبد و رسول محمد صلى الله عليه و سلم